بسم الله الرحمن الرحيم الف <الفلام>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 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ حِينَ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهَ جاءتهم رسله بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما اسلتم به واننا في شك مما إليه مريب قالت رسلهم أَفِي الله شك فاطر السماوات والأرض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 ونأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون مَن يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنُهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عديد من وراءه جهنم ويسقى من ما إن صديد يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكادُ يُسِيقُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أروت بمصرخي إن Kıvırttım ama aşraktım onu min.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 ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ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 قلتمتدعوا فإن مصيركم إلى النار قل إعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم ويوفقوا مما رزقناهم سرا من قبل أي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 سألتم وإن تعددن عمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفّ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 شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل, إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقالي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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأدصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذرين نا سيوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اغفرنا ربنا اغفرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من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 الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله واحد القهر وتر المجرمين يوم إذن قرائن في الأصفاد سرابيلهم من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 واحد وليتذكر أول